أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجروا سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاستقون هُوَ الَّذِي قَسَمَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ خلق الإنسان من نطفة فإذا هو قصير مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفع ومنافع وينها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحو وحين تسرحو وتحمل وتقال لكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال الذين تركبوها وزينت أو ويخلق ما لا تعلمون.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 في ذلك لآية لقوم يتفكرون وتخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم متخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعطمون وما درع لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يتذكرون وهو الذي تخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخلطوا منه حلية تلبسونها وترى الكل كمواخر فيه ولتبتغوا من فرنه ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواتعا تميد بكم وأنهارا وتبلل لعلكم تهتدون وعلاماتهم وبالنجمهم يهتدون أَفَمَن يخلق كَمَن لا يخلق فَلَا تَذكّرون وَإِن تَعُدُّونَ نعمة الله لا تُحصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَسْمُونَ وَمَا تُعْلِمُونَ وَالَّذينَ يَدْعُونَ مِن دونِ الله لا يَخلقون شَيئاً وَهُم يُخلقون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 قدم الذين من قبلهم فأت الله ضنياهم من القواعد فخر عليهم سقف من فوقهم وأتاهم العذاب حيث لا يشعون ثم يوم القيامة يخزيهم ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول عين شركاء الذين كنتم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 بلى إن الله عليم بنا كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلفي سمت والمتكبرين وَأَطِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَا دَاءَ أَنْ جَلَّ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا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 ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن عدتوا الله واجتلموا الفاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرط على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وقسموا بالله جهدا إيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين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 وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتبكرون أفأمن الَّذِينَ متروا السيئات أن يخصف اللَّهُ بهم الأرض أرض يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرعوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتبيع ظلاله عن اليمين والشماء سجدا الله سُجِّدَ لِلَّهِ وَهُمْ سَاكِحُونَ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن جَبَلٍ وَالْمَلَائِكَةِ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَشْتَرِكُوا إِلَٰهَيْنِ اثنين إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّاهُ فَاعْبُدُوا وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاقِبًا أَفَتَغَيَّرُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسككم الضرور فإليه تجأرون ثم إذا كسب الضرور عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمسعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم فالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشفون وإذا بشر أحدهم بالأنسى ضل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يجسه في السراب ألا ساء ما يحكمون لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَتَاعُ الدُّنْيَا وَلِلَّهِ مَتَاعُ الْآخِرَةِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ وَأَجَّلَهُمْ تَجْهِيلًا وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ويجعلون لله ما يكرهون وتصب السنتهم الكذب أن لهم الحسن لا جرم أن لهم النار لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون سواه لقد عرسنا إلى أم من قبلك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 ان في ذلك لآية لقوم يسمعون وان ان لكم في الانعام لعبرة يسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودن لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك مآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحن أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعنشون ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُقِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفُ الْأَلْوَانِ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ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 إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض فرزق فما الذين فضلو براءة رزقهم على ما ملكت خيما لهم فهم فيه سواء أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ من أَنفُسَكُمْ أَزْوَاجًا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الصيدات أفب البعط ليؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تبرئون الله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا ضرب الله مثلا عبدا مملوك لا يقدر على شيء ومرزقناه منا رزقا حسنا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْ خَيْرٍ وَجَهْرًا وَسِرًّا ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَنُونٍ عَلَى مَوْلَاهُ أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط المستقيم ولله ويب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا تلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير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 ما يمسكون إلا الله إن في ذلك آيات القوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها تستخفونها يوم ضعركم تستخفونها يوم ضعركم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها اتا ومتعا اتا ومتعا الى حين والله جعل لكم مما خلق بلا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بعثكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها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 وإذا أَرَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذِ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَسْتُرُونَ الذين كفروا وصَدّوا عن سَبِيلِ الله جَزَاؤُهُمْ عَذَابًا صَوْقًا عَذَابًا بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ بِكُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ وجعل بك شهيدا على هؤلاء، ونزل عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء وهداه ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربان والنهي عن الفحشاء والمنكر والباطل يعظكم لعلكم تذكرون ويخبر بهدي الله إذا عهدهم ولا تنقض العمال بعد توكيدا. وقد جعلتم الله عليكم كثيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتين قبت غزنها من بعد قوة أنكافا فاتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي عربا من أمة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 ولا ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تستخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتنا وتذوق السوء بما صدقتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إن عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنزين الذين صبروا أجرا بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنسى وهو مؤمن فلنحيننه فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ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 إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولاه عذاب أليم إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولاه عذاب أليم.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 يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوتى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة ياتيها للقوار غدا من كل مكان فكفرت بأنم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكنوا مما رزقكم الله علالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والزم ولحم الخنزين وما أهله غير الله به فمن يطرو غير مضاض فمن يطرو غير مضاض ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصدق أن تنتقم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفسروا على الله الكذب إن الذين يفسرون على الله الكذب لا يفرحون متاع القليل وله عتاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك ما قصصنا عليك من قبل وما عطمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك الذين عملوا الصور بجلاله ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانفا لله, قانفاً لله حليفا ولم يكن من المشركين شافرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم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 أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والمواعب في الحسنة وجاتلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بما ظل عن سبيري وهو أعلم بالمهتدين وإنا قبض فاقبض من سمع قبض به ولئن صبرتم له خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تف في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون